114. لله الأمر من قبل ومن بعد يَفْرَحُ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 115. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا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 وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ 119. وكذبوا بآيات الله بِهَا بها يستهزئون 110. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 111. ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون 112. ولم يكن لهم من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 119. وكذلك تخرجون وَمِنْ 110. ومن خَلَقَكُم أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 111. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم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 وَمِنْ آياتِهِ مَنَامُكُ بالِالليْلِ وََّهَارِ وَبتِغَكُم مِنْ ثَضْلِه إِ فِي ذَالِكَ للَآياتاتِ لِقَوْم يسمَون وَمِنْ آياتِهِ يُركُمُ الْ البَغَّّ خَوْفَ وَقَمَعَ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 121. إِذَا إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 122. وله من في السماوات والأرض كل له قالتون 123. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 112. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 113. ضرب لكم مثلا من أنفسكم 114. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فَآتُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مِنَ أضل اللَّهِ فَأَنْتُمْ 111. وما لهم من ناصرين 112. فأقم وجهك للدين حنيفا 113. فطرة الله التي فطر الناس عليها 114. لا تبديل لخلق الله 115. ذلك الدين القيم 116. ولكن أكثر الناس لا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 ثُمَّ إِذَا آتَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَذْكُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ 121. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون 122. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.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 وَمَا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون 112. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم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 ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لضلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى وَلَا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وَمَا أنت بهاد العمي عن ضلالتهم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 وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْتَنُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ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 وَلَئِن جِئْتَهُ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا ابْتِلَاءٌ مُّبِينٌ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يوقنون.